السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجع للكوا بعد الفاصل القصير رب الهدى يا سارى اللهم ارزقنا الحج الى بيتك المحرم اللهم امين يا رب العالمين قبل معكم بقصة حكتها احدى الاخوات بعد ان من الله عليها بالتوبة بتقول ان هي كانت فتاة كانت لا تعرف عن اسلام الا القليل جدا لاسلام في حياتها لا يمثل لها شيء غير بعض العبادات اللي كانت بتقوم بها وما كانتش عارفة إن الإسلام ده عبارة عن منهج حياة لبسها الديق ولبسها اللي كان بيوصف جسمها كان ما فيش أي حد يقدر يصفه من قمة التبرج اللي هي كانت عايشة فيه. كان بتلبس القصير والديق والمحزق وكانت بتصخر من أي حد يلبس الحجاب أي أخت لابس الحجاب وتقول إيه التخلف ده؟ انا مش فاهم هم بيعملوا ايه بحدة القماشة اللي حطينها على راسه دي وهي طبعا كانت بتحط حية كرة على راسها بسماية حجاب ولكن ما كانتش حجاب طبعا الصلاة حدس ولا حركة تصلي ما تصليش مش فرق معها كتير اواجهة امها كانت بتنصحها يا بنتي قوم صلي استعيذ بالله من الشيطان فكان على طول انا مش يصلي انا مش يصلي انتو ايه انا حرة أعمل لنا عوزان فكل مرة أمها تفضل تصمت في حظن وتقول ربنا يهديك يا بنتي تسمع هي الكلمة دي وتشطاد غضب كبير جدا من قصر هذه الكريمة كل شوية تيجي تشوف بنتها بتروح وبتيجي تقول لها نفس الجملة وكانت في مرة المرات كانت بتصلي ومها برضو شافتها بتصلي مرة وتسيب شهر ومرة صلت رمضان كامل ولكن بعد رمضان بالأسف توقفت كانت بتروح لحفلات وبتسمع الأغاني وكانت بتحفظها ظهرا يعني تحفظها صم زي بيقولوا في المسل رغم بوعدها الشديدة عن ربنا إلا إنها كانت حاسة إن كان في بزرة الخير موجودة في أهلها كانت بتكره إن هي جاءت صاحب بلاد في الجامعة أو في مدرسة كانت بتحب ولدها البرقة كبيرة جدا كانت بتحاول اللي هي تحفظ شيء من القرآن ولكن للأسف من رغم الحياة الجميلة جدا اللي كانت فيها ما كانتش بتصلي يا ترى ليه التناقض اللي هي كانت عايشة فيه ده تعالوا نكمل بقى حلقتنا ونعرف إسا وطرقه مرة مرات والدها كان كان شغله أصلا هو كان صاحب معرض ملابس فمرة المراد جاء له واحد بيقول له ايه اللبس اللي انت بتبيعه ده طبعا كان ولدها كان بيبيع الملابس الديئة والحاجات المعروفة في المجتمعنا فقبل ما والدها هيود على الراجل ده جاء واحد قال له اذا كانت بنته لبس اللبس ده هتلومه على ايه الكلمة نزلت على وند صديقتنا اللي حاجت قصتها دي كلمة نزلت عليه كالصائق بصراحة ما عرفش ازاي يرد اللي ان هو سكت ومضى وروح البيت وضغطه كان مرتفع جدا روح البيت قابل قابل مراته قعد يحكي لها على الموقف وهو كان في منتهى الحزن والأسل أمها راحت تكلمها وتحكي لها على الموقف اللي حصل هي كان عندها وليدها ده كان يعني مكانة عظيمة جدا ما بتحبش هي تزعله في اي شيء اول ما سمعت الموقف ده حز في قلبها وحز في نفسها جدا ان هي ما كانتش بطيء حد يخدش والدها بقى شيء كانت بتحب والدها جدا لدرجة لا لدرجة لا تتصور ولكن لما والدتها سمعت الكلام ده سمعتها الكلام ده بصت في عين والدها حاس ان هي بنظرة انكسار شديدة جدا وحزن دي جديد جدا كل كل شوية لما تيجي تتذكر الموقف اللي والدها تعرض لي بقت مش قادرة تبصي فعليه لغاية ما دخلت القوضة وقفلت عن نفسها في يوم من الأيام كلمت صاحبه من صاحبته صاحبه من دي كانت من اللي كانت بتترجع عليهم وتقول لهم انتوا ايه اللي يابسين أنت انتوا لابسينه ده ايه حاتة القماشين انتوا حطونا فوق راسها دي كلمتها بتقول لها كلميني على حجاب بتعملي ايه علشان تلبس الحجاب وبتعملي ايه علشان تكوني فعلا منتظم قاعدت توصف ليها اللبس اللي هي المفروض تلبسه وقاعدت توصف ليها في معاني الحجاب الجميلة جدا وربنا عز جل يرسل جميع الفتيات يا رب العالمين العفاف والهودة والطقة قفلت تسمى معاه واماها قاعدة جنبها بتستغرب. بتستغرب معقولة دي منتي يا رب يا رب اهديها يا رب عد تلات ليالي وهي قاعده تفكر يا ترى هل البس حته القماشه او احط فوق راسي حته القماشه اللي انا كنت بتريق عليهم بها ولا احرم نفسي من من متعه الدنيا وانا لسه صغيرة يا ترى ها يعني هقدر اعيش حياتي وانا لبس اللبس الواسع اللي عامل زي الشوال اللي انا مستغرباه او ازاي يا ترى هقدر أحد التلت ليالي في الصراع بها نفسها يا طراء هعمل إيه؟ لغاية ما جه يوم الأيام كان يوم عرفه كان يوم عرفه فتح التلفزيون لقيت أحد الدعاء كان بيتكلم في تلفزيون عن ربنا عز وجل وإزاي حقق معاني التقوى سمعت الكلام كأنها تسمعه لأول مرة في حياته. سمعاته وقلبها كله متشوق ان هي تعرف ايه اللي في يوم عرفه ايه المميز اللي في يوم يخليها تبذل كل المعاني اللي للدعاية تكلم عليها في التليفزيون ده يا ترى هعمل ايه انشغلت بالايام يوم ورا يوم لغاية ما جي في يوم اختها علت صوت التليفزيون كان ايه اللي موجود في التلفزيون وقتها كانت لبيك اللهم لبيك تجبيرات العيد وتلبية الحجاج الجميلة, كل الجميلة اللي كلنا بنتحب نسمحها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أول ما سمت الكلمات جسمها كله تنفض وشاء وحست أن قلبها كله قلبها بيطوف معاهم حوالين الكعبة كل تلبية بتشعر ان جسمها كله بيهتز بيتنفض من من جمال الكلمة عنيها بدأت تبكي بدون ان تشعر ايه اللي بيخليها تبكي على طول ما مقدرتش تتمالك نفسها وطلعت قضتها وقفت على نفسها الباب حطت سجارة الصلاة وبدأت تصلي الله اكبر كانت اول صلاة تحس بمعنى الله اكبر وحسّت بمعنى لبيك اللهم لبيك ما أول تكبيرة إحرام بجد في حياتها بدأت تتصل بحد من صاحبتها نفس صاحبتها اللي كلمتها في أول مرة قلت لها أنا نفسي أكون واحدة منكم مش يا صاحبتها تضحك عليها تقول لها واحدة مننا انت تقصدي إيه؟ أنا نفسي قلبي زيكم حجاب ولبس طويل وفطفاب يعني انا انا خلاص انا مش هلبس زي اللي كنت ملبسه قبل كده انتي انت تجنينتي يا بنتي انت تكلمين جد اه انا مكلم جد انتوا انتو مش تصدقيني ليه طيب طيب خلاص انا جايلك حال بالفعل صاحبتها وجيت لها وجانت معها لبس جميل خمار جميل واسع وفوتفوب وقيت لها اتفضلي ده هداية مني ليكي ويا رب يا رب يثبتك يا رب العليم بالفعل أول ما شافت اللبس الجميل خمار الجميل ده أخذته بالحضن وقعدت تقبل فيه وجري لبسته وقالت أنا مستحيل قعد في البيت ولحظة واحدة اللي لما عدي على كل قريبنا وأقول لهم أنا لبس لبست لبس جديد لبست لبس أنا كنت مشتاق مشتاق ليه جدا من يومين لكن قبل كده كنت بكره كري جديد جدا عدت على أهلها قريبها خلانها خلتها كل ما يشوفوا لبسها يضحكوا منها وإيه اللي انت لابسي ده إيه شوالي انت لابسي انت لسه صغيرة بنتي على الكلام ده وهي تسمع الكلام وطول تضحك معنا وطول في نفسي والله مش هخلع ده أنا هربط متمسكة به لغاية آخر نفس في حقيقي زي الغريق اللي بيت بيتعلق بأي شيء يقدر ينقل. اليوم ده مر بسلام ورقت وحسد فيه جمية سخرية مي يعني من الناس كلها ولكن ربنا عز وجل بنفس المقدار حسد بمقدار كبير جدا من الثبات ومرت الايام وهم مستنيين مني ان انا اخلعوا ولكن سبحان الله كل يوم يعدي علي اللي ربنا عز وجل بيثبتني بيثبتني وبيزيد حب الحجاب في قلبي والحمد لله حتى هذه اللحظة أنا أصبحت إنسانة جديدة الحمد لله بطلت أروح لحفلات وبرطلت أسمى أغاني وبدأت طريقي لحفظ الكرآن الكريم ونسأل الله عز وجل أن يثبتني على الحجاب وعلى الإيمان يا رب العالمين نسأل الله جميعا لها بالثبال وثبات حتى تنقى الله عز وجل وهي على دين الحق وعلى الإيمان الكامل اللهم أمين درسنا النهاردة هنتكلم عن الأحوال الإيمانية والقلبية المفروض نحس بها في العش من ذي في درسنا النهاردة هنستشعر معاني جميلة جدا. هنحس بكل الأحاسيس اللي بحسها وبيعيشها كل حاج لبيت الله الحرام. يعني مثلا الحاج اللي كان بيحرم قبل ما يسافر الحج بيحرم من كل شيء. بيحرم نفسه ان هو يقص وغفره ويخلق شعره وحياة تصير قوي برضه احنا نحرم على نفسنا بحرم على نفسنا كل المعاصي يبنقى فيه زي ما بالحجاج ما بيطوفوا حولين الكعبة احنا برضه هنطوف بقلوبنا حول العرش زي ما الحجاج بيطوفوا حول الكعبة ومش نشغل قلبنا باي شيء من قموة الدنيا في هذه الايام العرش الحجاج بيسعى بين الصفا والمروح احنا كمان هنسعى بس هنسعى في فعل الخير برضو الحجاج فيه هرولة ما بين الصفا والمروح و احنا برضو هنهارول الى الله عز وجل بالاكثار من فعل التعاط الكثير برضو زي ما الحجاج هيقفوا على جبل عرفات احنا برضو هنتعرف على ربنا زي ما الحجاج بيقفوا على جبل عرفات جبل المعرفة هنقف وهنتعرف على ربنا عز وجل بالإكثار من الدعاء زي ما ربنا عز جل بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فبالدعاء هنتعرف على مدى قرم ربنا ورحمته ونعمته علينا كلنا زي ما الحجاج بي, بي بيتقربوا إلى الله جل وجل بمزدلفة احنا هنتقرب إلى ربنا عز وجل بجميع الطاعات. وزي ما ربنا قال في الحديث القدسي من تقرب إلي شفرا تقربت إليه ذراعة برضو زي ما بالحجاج هيرجم الشيطان بالجمرات احنا كمان هنرجم شيطان ولكن الشيطان النهاردة مش مش إبليس هيكون الشيطان الهواء ناخد فاصل قصير ونرجع عليكم تاني بعد الفاصل فابقوا معنا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل قصير لبيك وسعديك اللهم ارزكم الحج هذا العام يا رب العالمين والعام القادم يا رب العالمين اللهم اين كان شوية في شوية أسئلة تركنا في صفحة التواصل الخاصة براديو صوت الإيمان قلنا يا ترى ايه فضل العشر من بنت الحجة ايه هي المعانة القلبية اللي هنحتاجها في هذه الأيام والنهاردة هنتكلم عن في قصص للدائبين إلى الله عز وجل في العشر زي ما حكينا قصة أختنا في الله برضو في برنامج عملي هنقوله طول أيام العشر يا ترى عندك قصة تحب تشاركنا بيها تقدر تبعتها لنا على أيامات imamlife.com هتكون سعداء جدا اللي انت تبعتها لنا وتشاركنا في حلقتنا النهاردة واي صلات ياريت الناس تكتبها لنا على صفحة راديو صوت الايمان على الفيسبوك هنكون جدا سعداء الناس توصل معنا على صفحتنا فيسبوك او من خلال الايميل اللي نشرناه في صفحتنا من شوية هنتكلم عن أيام العشر من الحجة ونكمل كلامنا ونبدأ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال يا رسول الله وأنا الجهاد في سبيل الله قال وأنا الجهاد في سبيل الله إلا يا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الحديث رواه البخاري. مع الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن مفيش أيام العمل للصالح فيها أحب إلهنا جل من هذه الأيام العشر يقصد بها العشر من ذبح. فقالوا يا رسول الله، ولا حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا برجل خرج بما بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. ففرصتك أخي في الأيام العشرة دي تقدر تعمل أعمال أفضل من الجهاد في سبيله. وفي رواية البيهقي قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضحية. وقيل قيل ولا الجهاد في سبيله؟ قال ولا الجهاد في سبيله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الفضايد بن عياض قال لرجل كم أتت عليك يعني كم سنك قال ستون سنة قال فأنت منذ ستون منذ ستون سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضايد أتعرف تفسيره أتعرف تفسيره؟ تقول أن أنا لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف ومن ومن علم أنه موقوف، فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول، فليعد فليعد للسؤال جوابه، فقل الرجل. خلال حين قال يسيره قال ما هي قال نحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أساءت فيما بقي أخصت بما مضى وما بقي القول بيقول أو المقولة بتقول الفضيل النعيم قبل ما هذول قالوا أنت بعايش كم بع بع كم سنة كذا يعني تولدت أنت قالوا من ستين سنة قال له من ستين سنة وانت لسه بتمشي لربنا معقول لسه ما تبطش فقال له إنا لله وإنا ليراجعون يعني فضياء يقول له بقى لك ستين سنة وانت بتقرب بتحاول تمشي لربنا ولسه ما تبطش ده انت خلاص هتقابله ده انت يعني خلاص هتاخده استمره ستة فبيقول له إن الله وإنا ليراجعون خلاص انا مموت كيه طب اعمل ايه فان انه لله نيرتون فضل الله بيقول له عارف معنى الكلمه دي ايه ليه انه لله نيرتون قل ما معناها قل معناها انك تقول انا لله عبدا واليه راجع فمن علم انه لله عبد كل حد لو عارف ان هو ربنا عبد وان هو راجع اليه هيعرف ان هو هيقف بين ايديه وكل حد عارف ان هيقف بين ايدين الله عز وجل هيعرف ان هو مسؤول عن كل حاجة بيعمله وكل حد هيعرف ان هو مسؤول عن كل شيء بيعمله فلازم يجهز نفسه للاجابة على السؤال قال له طيب اعمل ايه قال له بسيطة طيب اعمل ايه قال له تحسن فيما بقي اللي جاي تحسن فيه يغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي يعني يا ترى عدينا منا كام سنة وإحنا حتى هذه اللحظة لم نتقرب إله أسجل لم نصل إلى طريق ربنا عز وجل حتى الآن بنحاول نجاهد نفسنا علشان نتوب من المعاصي ولكن كتير مننا للأسف لسه ما أخدتش الخطوة ربنا بجد هتاخد الخطوة إمتى؟ يوشك أن تبلغ الله عز وتسأل عن كل عمل دلوقتي هنبدأ نعرض عليكم جدول أعمالك في رمضان في عشر أواخر منزل حجة معلش العشر الرمضان كلها أيام عظيمة فالله مستعلم لكن قبل معرض عليك جدول أعمال العشر منزل حجة لازم تعرف يا ترى إيه هي فضائل آئة من علشان تاخد العزيمة وتفدأ تشتغل وتستقبل الايام دي بكل حب تستقبلها بنواية صادقة وبالعمل الصالح يا ترى مين يدري ممكن انا او, او انت نموت قبل حتى ما ندرك العشر فيا مناس بتدرك الاعمال فقط بنيتها يا ترى هتكون من الناس اللي بتدرك العمل بنيتها ولا العمل بأعمالها فعلا أول حاجة من فضاء الأيام العشر إن ربنا عز وجل أقصم بهذه الأيام وإن عز وجل لما بيقسم بشيء ده دليل إن شيء ده عظيم جدا ربنا عز وجل قال والفجر وليالي العشر وليالي العشر دي المقصود بيها العشر من ذي الحجة زي ما قال سيدنا بن عباس سيدنا الزبير ومجاهد وأكتر من حد من السلف والخلف وتفسير ابن كثير دي كلها بتؤكد إن العشر ربنا عز وجل أقصم بيها هي الليالي الايام بتاعت دل حجة الأول ثاني حاجة النبي صلى الله عليه و قال عليها ان هي افضل ايام الدنيا عن ابن عباس النبي صلى الله عليه و قال ما العمل في ايام الافضل منها في هذه قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فافضل ايام الدنيا افضل ايام الدهر عهضة بأيام البقر هي الأيام دي دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام ثالث حاجة أن الأيام دي اجتمع فيها شرفين أول شرف بالنسبه للناس اللي هي بره الحرم شرف الزمان إن الزمان ده شرف عظيم جدا أيام عظيمة جدا وكمان بالاضافه إلى شرف المكان الناس اللي ربنا رزقها بالحج إلى بيت الله الحرام هم هينالوا الشرفين شرف الزمان ان هم في الايام العشر وشرف المكان ان هم حول البيت الحرام نسأل الله عز وجل ان يرزقنا زيارة البيت الحرام رابع حاجة من فضائل الايام العشر ان فيها يوم معرفة وربنا عز وجل قيل عنه او ان هو اليوم المشهود اللي ربنا عز وجل اكمل فيه الدين وكمان صيامه بيكفر ذنوب سنتين قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أكثر ما أن يغلق أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه لا يدنو ثم يباهي به الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء فرصة, فرصة عظيمة جدا يوم عرفة اليوم المشهود ربنا عز وجل أقسم به ويوم, ويوم مشهود ربنا عزيزالجل ان شاء الله بإذن الله سيعطق فيه عذاب كتير قوي من النار يوم عرفة وكمان ربنا عزيزالجل هيباهي بين الملائكة كل الناس اللي اتقف على عرفة هيباهي بين الملائكة وكل الناس اللي برا عرفة ونيتها سبقت عملها ان شاء الله بإذن الله ربنا عزيزالجل يباهي بين الملائكة ويقول ماذا إراده I يا ترى تعمل ايه علشان تسمع الكلمة دي من ربنا ماذا اراد هؤلاء وهو بيباهي بيك الملائكة ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الحج اللهم ان قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر فاصل قصير ونواصل بس كل الناس تبدأ تجيب معها وراء وقلم علشان هنقول البرنامج العملي في العشر من در حجة نأخذ فاز قصير ونرجع لكم تاني فابقوا معنا مين افضل العشر من من ذي الحجه افضل ام مهر يا ترى الايام العشر من ذي الحجه افضل الايام ولا الليالي العشر الع... الليالي العشر الاواخر من رمضان افضل ليالي ابن انت امام تيميه شيخ الاسلام رحمه الله سوئلان العشر دي الحجه والعشر اواخر من رمضان اي يوم افضل فاجاب ايام عشره الحجه افضل من ايام العشر من رمضان ولا ليله العشر الاواخر من رمضان افضل من ليله العشر من الحجه يعني ان النهار بتاع ايام ذي الحجه افضل من النهار بتاع ايام رمضان والليل العشر من رمضان افضل من ليل العشر من ذي الحج ولكن الايام العاشرة بزر حجة ما يبقاش عندها نفس الاهتمام اللي بيحظى بي رمضان يا ترى ليه؟ يعني الناس تقف في رمضان عندها كده يعني يعني الناس بتخاف ان هي تعصي ربنا او ان هي تلاقي الناس بتتصادق على التعاط تروح المسجد وي وي وي كده يا ترى ايه الفرق يعني زر حجة عن رمضان ليه الناس بتبقى عندها قابلية ان هي تعمد ربنا عز وجل في رمضان اكتر من زر حجة؟ لأن الجو في رمضان بيكون مهيئ للعبادة الناس بتصوم بالنهار وبتقوم بالليل وكذلك إن الشياطين أصلا مصفضة وأبواب الجنة بتفتح وأبواب النار بتغلق ولكن في العشن رمضان العشن زر حجة الاختيار أصعب والغنيمة أعظم من رمضان فعشان كده لازم نعمل استعدادات خاصة زي ما قلنا إن في رمضان في تهيئة معينة أو الجو نفسه كله مهيئ ان الانسان يعني يقدر يعبد ربنا عز وجل ويصوم ويقيم الليل ويعمل ويعمل ويعمل, ويعمل ولكن في العشرة من ذا الحجة الامر مختلف تماما مفيش اي وسائل مساعدة لك غير الوسائل ان هناخدها باذن الله دلوقتي مع بعضينا حانا على راديو صوت الامن هناخد بعض البرامج العملية الصغيرة القصيرة اللي تقدر تناسب اي حد يقدر يعني يختنم هذه الايام العظيمة زي ما استشعرنا قد ايه كانت الايام العظيمة دي وال العظيم اللي ربنا عز وجل امتنوا امتن علينا بيه في هذه الايام نعمل بعض الاعمال اللي ممكن تساعدنا ان احنا ناخد اعمال زي الحج كل انسان ما يقدرش ان هو يسافر للحج بسبب المصاريف وبسبب الشغل وبسبب حياة كتير قوي دلوقتي تقدر تعمل أعمال تقريبا عملها يساوي الحج أول عمل هو الجلوس بعد الفجر لغاية شروق الشمس في المسجد صلى بيقول من صلى الفجر في جماعة ثم رقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى رقعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة الحديث رواه الترمزي وصححه الألباني فبالله عليك الأخي لا تتاون في جلس الشروق خاصة في الأيام العشر تاني حاجة شدة الحرص على صلات الجماعة شهر سلام بيقول من شاء من نشاء إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن نشاء إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة أي حد يروح إلى صلاة مكتوبة في جماعة هي تاخد ياخد أجر كأنه راح الحج وأي حد بيمشي إلى صراطة طوى سواء أنت عندك مثلا في الشغل أو في الدراسة أو في الكلية أو في المدرسة تقدر تصلي ركعتين نافلة وإنت في المدرسة أو في مكان العمل تاخد عليها أجر عمره نافلة الأذكار بعض الصنة معقولة تاخد بها أجر الحج أكيد طبعا التسبيح 33 والحمد لله 33 والتكبير الله أكبر وثلاثين والتهليل عن أبي هرائر رضي الله عنه قال, قال جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأوال بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أوال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم إن أخذتم أجركم أجر من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم وكنتم خير مما من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين يعني هم لما الفقراء رفنا بي صلى الله وسلم وقالوا له يا بي الله يعني اللي كان معهم فلوس وال... والناس اللي معاها فلوس الأجمية دي أخذوا الأجور وأخذوا الدرجات الهونة هم بي... بيصلي زينا وبينصون زيهم ولكن هو معاهم فلوس يقدروا يحجوا بيها ويعتمروا بيها ويقدروا يجهدوا في سبيل الله ويتفضقوا وإحنا ما عندناش الكلام ده فرسول السلام يقول لهم أقول لكم على حاجة لو عملتوها تسبقوا الناس اللي معاها فلوس و تحج وبتعمل و تعمل رسول نعمل ايه رسول الله قال بعد كل صلاة تسبحه 33 و تحمد الله 33 وتكبروا تكبره 33 تأخذ أعظم منهم ان شاء الله بإذن هذا فكل الناس الأول من الإيمان يقول السلام عليكم, السلام عليكم في التحيات تلاقيها على طول جار يطلع برا الصلاة و طلع برا المسجد علشان يلحق المشوار او الحاجة اللي هو بقمنا يعني لو حاجة مش ضرورية وتقدر تتأخر عليها بالضبط 30 ثانية هتاخد اجر عظيم جدا اقعد قولها كده وان شاء الله بذل الله هتشعر بفضلها العظيم في حياتك اعودين اخوانا كمان في العاشة دي نصلح الفرائض اللي بنقصر فيها لان غالبنا ساعات بنهتم بالنوافل من الصيام وتعالي القرآن والاسكار ولكن ما تنجيش للفرائد حقها وربنا عز وجل بيقول في الحياة القدسية وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي أنه ما علي فمن ببقى أولى الناس اللي, اللي بتحاول تحافظ على النوافل وعلى السنن ببقى أولى هي تحافظ على الفرائض اللي ربنا عز وجل فرضها علينا فنعمل إيه؟ يعني بلاش الأمر يقتصر أنه بنؤدي الصلاة لا لأحنا لازم نصلح سائل فرائد يعني مثلا زي ما مثلا عملنا سلسلة اللي فاتت أركان الفراح وبدأنا بالخشوع والخضوة وباقي المراحل اللي تكلمنا عنها كلها فلازم نشهر داخل الأركان الصلاة بالخشوع والخضوع في الصلاة ونحن نغض الأبصار ونحفظ اللسان زي ما قلنا في سلسلة بتاعتنا قد أفلح المؤمنين الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم أنلو المواردون والذين هم للزكاة فعلون والذين هم لفروديهم حافظون نخشع ونغض أبصارنا ونحفظ لسننا ونحفظ فرج وبناش نكذب وشاية الظهور وكمان الحاجات الشرعي زي ما زي ما أختنا في الله قالت لنا في القصة بتاعتنا ونحاول ما, ما, ما نخرجش بتينا نحاول بقدر إمكان نتقرب الله عز وجل في هذه الأيام نصلح الفروض وندحها كمان بالنوافل وربنا عز وجل يتقبلها مننا برضو عظيم نكسر من الذكر في الأيام العشر رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من, من أيام العشر أي عشر يجب الحج فأكسروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وخلي عندك ورد خاص من الباقية الصالحة إيه هي الباقية الصالحة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عبد الله بن صعود قال إن الله تعالى أقسم بينكم أخلاقكم كما يقسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحد ومن لا ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ضم بالمال فمن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهذا الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر حيث يقول ربنا عز وجل قسم الأخلاق بين الناس زي ما قسم الأرزاق ما بين الناس ولكن يعطي المال أي حد بيحبه أو أي حد بيحبه يعني مش معيار إن هو بيحبه فيعطي المال ومش معيار إن هما بيحبوش هيسحب لنا المال ده مش معيار ولكن المعيار إن ربنا عزّ لا يعطي الإيمان إلا من يحب، فأي حد خاف إن إن المال اللي معه هاي هي هي هيضيع منه أو إنه هو خاف إن العدو يجي يهجم عليه بالليل أو أو إن الليل هياخد منه من وقته أو كده فيكسر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر فهي البقية الصالحات رسولنا صلى الله عليه وسلم لهم إنه أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا يلهمن الله والله أكبر ولا يضرك بأي هنة بدأت عاوزين مرة يا أخوينا نكسر من الاستغفار علشان يكتب لك يكتب لك بكل مؤمن من حسنة نقول زي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نستغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة عزيزي يخلنا كمان نكسر من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علشان الرحمات والقرب ربنا عز وجل كلها تشملنا في هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات عشر خطيئات ورفع له 10 درجه يعني اللي بيصلوا بيه صلى الله صلاه واحده بس ربنا عز وجل يصلي عليه 10 صلوات يلا دلوقتي نعمل مواضينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات كده اخدت يعني مليار شويه مليار صح اخدت 20 مليار 30 مليار الشيخ ده في الاخر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إلى يوم الدين خلاص أنت كده أخذت من جارات من جارات من الحسنات نكسر من هذا القول في العشر إن شاء الله بإذن الله وهذه الأيام برضو وفي أي وقت برضو صلى الله عليه وسلم بجميع ص صل على به صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهمية والله ما صلى عن نبينا محمد وأي صلاة أنت تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تقولها في هذه الأيام عزيزي خلنا برضو نحيي السنن المهجور من السبب المهجورة برضو إن الناس ما بتكبرش أيام العشر كلها وليس أيام التشريف فقط يعني المشهور إن الناس بت بتتكبر العيد في أيام التشريف ولكن عاوزين نرفعي في هذي العشر كلها تجبرات الأحرام التكبير اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل يوم من العصر انت وزير حجه وايام التشريق فيها كلنا تكبيرات العيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد كان سيدنا ابن عمر و بيخرجوا للسوق في كل ايام العشر وبيكبروا والناس كلها بتكبر بتكبرهم حريص صحيح في البخاري عاوزين كمان نصوم التسع ايام الاول من زي الحاجة طبعا يوم العشر حرام الصيام فيه هو ايام التشريك الايام دي كلها ايام حرام الصيام فيها ايام ايام اكل مشهور فلا نصوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول منصومة يوما فيه سبيل الله دعم الله وجهه عن النار سبعين خليفة وعن بعض أعز النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة زل حجة ويوم عاشوراء وثلاثة, وثلاثة وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس من كل شهر حديث رواه أبو داود الصحون الثاني وكمان عازم يصوم التسع أيام دول بنية التقرب إلى الله عزوجل فربنا صلى الله عليه بيقول اللي بيصوم يوم بس في سبيل الله ربنا صلى بيبعد عنه النار أربعين خريفة سبعين خريفة فتعالوا كده نحسبها كده حزبة صغيرة سبعين في تسع أيام يبقى ستمية وتلاتين سنة ربنا عز وجل هيبعد عنك النار ستمية وتلاتين سنة فقط بص يوم تسع أيام منزل حجة. المشروع السابع او اننا عاوزين نكمل بكلامنا اننا عاوزين نتلو الكرآن وتاخد مشروع نصف مليون حسنة عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بيا حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف فحاول كل يوم تقرأ ما بين ثلاث أو أربع أجزاء يوميا في خلال تسع أيام إن شاء الله بإذن الله هتختم قبل عصر يوم عرفة وبعد كده تتفرغ للدعاء ما بين العصر إلى المغرب وهتاخد نص مليون حسنة يوميا أو أكثر والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليهم حاول برضو نحاول نجيب أي تفسير أو أي تفسير تفسير صغير نقدر نقرأه عشان نفهم معاني الآيات اللي إحنا بنقرأه. برضو يا إخوانا مش عاوزين نضايع مننا الأيام برضو إذا كانت الأيام مهي أفضل من أيام العذاب ولكن برضو أكيد الأيام ليها فضل عطيناهم. برضو مش عاوزين نضايع مننا القيام اللي يعني حتى ولو أقل القليل أقل القليل أنت تقرأ فيها كله لا أحد كل عذاب فرق كل عذاب الناس عشر تقريبا. أو أكثر بقليل 12 آية تقليل رفا سلام بيقول من قام بعشر آيات لم يكتب منها الغافلين ومن قام بيأتي آية كتب منها القانتين ومن قام بألف آية كتب منها المقنطرين هذا يستجب أن تكون من ألوصول من الناس اللي مش هيكتبوا من الغافلين ولا من الناس اللي هتكتب من القانتين ولا الناس اللي هتكتب من المقنطرين القنطر هو بيساوي سبعين ألف جنار والجنار حوالي تقريبا بربعمائة وتلاتين جنيه تقريبا فإنت لو قمت الليل بألف آية هتفوز بفروة أكثر من تلاتين مليون جنيه الحافظ المحاضر بيقول من سورة طبارك إلى آخره ألف آية يعني اللي يقرأ من أول سورة طبارك لغاية آخر المصحف تقريبا ألف أيام حاول كده في يوم من الأيام من, من هذه اللعينة العشر تقوم بـ بـ بـ بالمهمة الجميلة دي ان انت تقرأ من أول سورة تبارك لباية آخر مصحف تحاولي تقريبا ألف أيام سيدنا ابن عباس قال العمل فيهن يضاعف سبعمائة ضعف فاضرب بقى الرقم اللي احنا قلناه ده كله التلاتين مليون ونصف مليون يوميا اضربهم بقى في سبعمائة ضعف فانت كده دخلت على السمع مليور يعني ألف مبروك شهادات المليونير شهادات المليونير الثانية بعد العشر الأواخر من رمضان عشر دلوقتي شهادات المليونير يوميا هتاخد أكثر من مليون أكثر من أربعة مليون آآ وشوية آآ في العشر الأوائل من دفج برضو مش عاوزين نقفل علينا الباب الخير وكلها نفتحها نبي صلى الله عليه وسلم بيقول عند الله خزائي المقير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير بل لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وإن من جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير فحاول تفتح كل أبواب الخير الممكنة عندك صمخ جارية زي مثلا سقي الماء مثلا تقدر تحاول تشتري كل دير صغير أو الأولى اللي دلوقتي ما فيش اي مشكلة عمان. تحاول تتبرع للمستشفى او لدار اي تام وتضع كتيبات في المسجد او في مكان العمل طبعا الورب الخير طبعا تفطير الصائم وصيرة الرحم وان انت تدعو ايه الله فانسلام قال ان الدالة على الخير كفا علي عن طريق دعوة صحابك ومعارفك وتبدأ توزع عليهم الكتيبات وتعوزهم في الله عز وجل برضو تكرم الجار وتدخل الصرور على المسلم من كلها من الأشياء العظيمة جدا برضو يخلنا مش عاوزين نضيع مننا الفرص الزهبية ان انت تقدر كل يوم تبني لك بيتا في الجنة رسول الله بيقول من صلى في يوم وليلة 12 راكعة بنا الله بنيا له بيتا في الجنة أربعا قبل ظهر ورقتين بعدها ورقتين بعد المغرب ورقتين بعد العشاء ورقتين قبل الفجر تأخذ بيهم بيت في الجنة وتقدر تاخد ميت قصر في الجنة ان انت تقول قل له الله أحد عشر مرات يبنى لك يبنى, يبنى الله لك به قصرا في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قل له الله أحد حتى يختمها عشر مرات يبنى الله له قصرا في الجنة طبعا الكلام ده مش مش فقط في في ال10 ايام من نزول الحجه ولكن في اي وقت تعالى دلوقتي يا اخوانا نجرب دلوقتي حالا وكلنا نتشاكل ستوب ووت سي دلوقتي ونشوف يا ترى لما نقول قوله لو احد عشر رات تاخد مننا قد ايه بالظبط بالثانيه بالدقيقه تاخد بيهم قصر في الجنه قبل ما ابدا الحديث رواه الامام احمد وكان صححه الالباني يلا نبدأ الامام قله لاو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أحد قل هو لاو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف قل له لاو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف قل له الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف قل له الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف كله الله أحد الله صمت لا ميرد ولا ميرد ولا ميرد ولا ميرد كل ماكو في الأحد على 30 ثانية بالزبط ستتاخذ بيهم أصر في الجنة يتوقع تفرغ من وقتك 3 دقائق 3 دقائق في مكب ank 40 ثانية حوالي 3 3 مرات 40 ثانية ستتاخذ بيهم 3 أصر في الجنة أكيد طبعا لا يمكنك أن يفوت على نفس الفرصة العظيمة دي أصر في الجنة في 40 ثانية بالزبط نحن مش يمكنك تقسير أيو من وقتك اللهم استعلم أعوذين يا أخواني نعمل برضو مشروع يوم في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسوله وسلم من أصبح منكم اليوم صائمة قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعى منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضة قال او بكر قال او بكر انا فقال رسول الله سلم ما اجتمعنا في مرئن الا دخل الجنة فاختر يوم من الايام دي وحاول تعمل الاربع ايام الاربع اعمال دي تصوم لكي طبعا انت صايم تشايع جنازة تروح تدور لك على اقرب مستشفى في حالات وفاة كثيرة اكيد طبعا كثير قوي توقف قدامها كده خلاص انا هشايع الجنازة لنهاردة تحاول تدور على اي مسكين اول مرة انت في المستشفى تروح تعمل عيادة مريض على طول تروح له على طول وطورت جنبه وتذكره بالله عز وجل وتاخد الأجر العظيم وتاخد دوام في الجنة يوم في الجنة اكيد الناس مش هتضيع منها الفرصة العظيمة دي كلها نكمل بقى حلقتنا ولكن بعد فاصل قصير اخر فاصل قصير وهنرجع لكم ان شاء الله باذن الله أتحبكوا معنا السلام عليكم راح تلوار جادر أريد تاني بعد الفواصل الأخير من برنامج أيام وبناشا ونكمل حلقتنا النهاردة سيدنا خالد من الوليد كان في لما يجي بيخرج جهد كان بيهتف وسط الجنود بيقول يا خيل يا خيل ظاهر كبير علشان يولي الناس الجهاد وعلشان يحمسهم وعلشان يندفعوا ويكون عندهم الطاقة اللازمة علشان يجهدوا بيها وكل الحماس يكون في ألفهم وإحنا كمان برضو محتاجين إلى هذه الصيحة العظيمة كلنا هنسابق في سباق العشر الأوائل من ذا الحجة زي ما عملنا سباق في العشر الأوائل من ربضان وهنبدأ نخوضه من الآن الآن أنت فارس تقوب نفسك نفسك التي يبينها يبينك تمتطيها وتركض بها في السباق لا تتركها تقودك مش هتسيب نفسك تقودك او تسوقك بعد النهاردة شفت الحصان يطرح الحصان يقدر يقود الفارس بتاعه شفت انا شفت بقى شفت فعلا الحصان بيقود الفارس بتاعه الى الطريق الخطأ ومش بس كده ده ما يسيبش حاجز ولا حفرة إلا لما بيععى أو بيتخبط فيها ثم ينتهي بلا يا رجع وظهر الفارس بينقصر وما يقدرش بعد كده يقدر يمشي بعد كده يا فارغ فهمت قصدي يعني ممكن نفسك تقودك عكس الاتجاه الخاص بالسباق تقودك في اتجاه الخطأ ومش بعيد كمان تقودك إلى طريق غريب أول مرة تسمعه اول مرة تعرف عن حاجة بالرغم ان الايام دي فيها حاجات عظيمة جدا ولكن نفسك هتقودك لطريق اللاعب في الناد دلوقتي كلنا نهتف في نفسنا يا خيل الله اركلي وبلاش نبعد عن المركز الاول كلنا هدفنا الى المركز الاول مضى وعهد النوم يا خديجة فكلنا خلاص مفيش نوم من يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله كلنا هنترك النوم وهنبدأ نجتهد في الطعام في عشر أيام كلهم التسع أيام ويوم النحر اللي هو أعضهم هنختم حلقتنا النهاردة بقصة جميلة سمعتها من فضلكتي خالي حلمي في أولد يوم معرفة صاحب القصة بيقول أنا بصراحة مش عارف ليه اسم انا النهاردة اصلت ولدتي من جديد الكلمة دي قالها عم حربي وهنبدأ نحكي لكم قصتهم قصتهم النهاردة بيقول انا قبل خمس اولاد بعمل سائق سيارة سيارة نقل كبير وزي ما السائقين بياخدوا كده حاجات كده منبهة علشان يقدروا يصحروا والقيادة وانت عارفين الحياة دي يعني بتبقى قد قيد خضرها على بني آدم ولكن اجتمعت علي شلت وقالوا لي خد يا عام المخدر وما تخافش ده بالعكس ده بتخليك كده نشيد كده ومليان حيوية وبيقول بالفعل كانت هي دي البداية عدت أكتر من عشرين سنة وأنا مضمن للمخدرات حياتي دمرات كنت بضرب مراتي قدام أولادي تحولت الإنسان بلا روح وبلا احساس مراتي عملت معايا مستحيل علشان اسمه مخطوات ولكن كان شيء مستحيل بالنسبة لي فضل يبكي لغاية جاله اليوم المشهود بيقول مش هقدر انسى اليوم اللي انا كنت قاعد فيه وعندنا مجموعة من الضيوف من الجيران ودخل عليا ابن ابن من اولادي ولكن تنسيت بيقول لي بابا انت نسيت تاخد اليوم وطلع حته حسيس من جيبه وادها لابو في هذه اللحظة في اللحظه دي قعدت مع نفسي وحسيت قد ايه انا قد ايه انا ذليت المعصيه وبعد ما الضيوف مشيو دخل ولد من اولادي وبنت من بناتي وقالوا لي يا بابا مش كفاية كده هتفضل في الضيارة لغاية في الضيارة اللي انت في عايش فيه يا بابا لغاية انت بصراحة كانوا مقطع فيه جدا ولكن انا يا خو... اولادي بقالي عشرين سنة على الحال ده صعب ان انا اتغير بالفعل بدأت احاول واجتماعت الناس من اهل الخير وقالولي لا تيأس اطلع معانا الحج هذا العام وبالفعل قد كان هو بيحكي وهو واقف على جبل الرحمة يوم عرفة وهو يحس ان السموم اللي كانت في جسد وكلها مش مش السموم اللي كانت على قلبه كل دا نزاح كل دا اتطهر منه وقال والله انا اليوم شخص اخر انا احس اني حقيقة اني بالفعل ولد يوم عرفة يا ترى يا اخوانا في اخر تسع ايام الاول من ذا الحكة هنقول نحن ولدنا يوم معرفة ولا هنقول عدة زي ما بيعدي داي الايام اللي احنا بنعديها ولا هنقول ايامه بنعشها وزي ما اسم برنامجنا ولا هنعمل ايه يا ترى هتوقف مع نفسك وقفة بجد وتبدأ تحاسبها يا ترى الكلام اللي احنا قلناه النهاردة هتاخدوا محوى جد و... وهتبدأ أ... تقول أن هاخدوا الطريق اللي ربنا بجد ولا هتعمل ايه اللهم سبحانه خلص حائطة النهاردة ولكن كان في سؤال من أخت أمت الرحيم بتقول لم أتمكن الحضور درس الأسبوع الماضي هو قبل الماضي يعني أهوال يوم القيامة ممكن وضع رابط التسجيل لهذا الدرس إذا سمحتم جزاكم لو خيراً الرايكم الله ما احنا نضع رابط بس المشكله بس ان هو فيه مشكلة في الصوت ان هو بس متضخم بعض شيء فهنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل يعني التضخيم اللي فيه ده موسات كان فيه خطأ بس وانا بعمل اعدادات الصوت الاخ نجيب بيقول جزاكم الله خير ووفقكم لما فيه خير للناس جزاكم الله خير الكريم ونسأل الله أن ينفع بك الامه <مسكت> اللهم استعانا واجهة الغفار طول جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في وزير حسناتكم ادعو لي بالله عليكم ان شاء الله بإذن الله كلها بإذن الله سمبلة العطاء بذكامة بمقولة من المقولات عطاء الاسم ممكن تقرأها في شراءة رسائل اللي بيمر في رضي صوت الإيمان خلص حلقتنا ان شاء الله بإذن الله نكون معاكم ان شاء الله هنحاول بإذن الله قبل يوم عرفة هنحاول نعطي درس كده إزاي تستغل يوم عرفة إزاي يوم عرفة ده يبقى ليه استعدادات خاصة جدا بخلاف الاستعداد للعشر بإذن الله إن شاء الله يكون مقاعنا في يوم أو يومين قبل يوم عرفة على حسب الجدول خاص من بس الإزاعي إن شاء الله بإذن الله وجزاكم الله خير على حصل الاستماع وأتمنى لو عندكم أي صفصوات أو أي أسئلة تبعتلنا على أيام أتمنى لديكم أو تبعتلنا في صرحة التواصل المباشر خاصة بأيام وبين أشاء سبحانك الله وحمدك نشاهدنا لأينا السفر كأتوب إليك وصمد لهمنا على محمد وعلى إلي وصحبه وسلم